ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رغضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير